أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتَ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتَ وَإِذَا الْجِبَالُ سيرت وَإِذَا الْعِشَارُ عطلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سولت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت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 إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رئيه بالأفق المبين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 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ إِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ